من هذا فكشفنا عنك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديعتي ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيا فألقياه في العذاب الشديد